قَالَ سَمِعَ اللَّهُ غَوْنَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ na فعملون خبير فمن لم يجد فصياع شريث متابعين من قبل أي تمسى فمن لم يستطع فيطعام سدينا مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وترك حدود الله هو كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يألم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا لاَ يَنفَعُهُمْ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ أَيِّبِنَا هُوَ مَعَهُمْ إِنَّهُ وَمَا هُمْ أَيْنَمَا كَانُوا فَيُمَنِّهُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ رُهْنُوا عَلَى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 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَلِتُنذِرَ قَوْمًا لَمْ يُنذَرْ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ أَوْ تَنَاجَوْا بِالْهِجْرَانِ وَالتَّقْوَى وَاتَّقِ اللَّهَ وَاجْعَلْ لِلَّهِ مَا إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ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 فإلا هو الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تابوا الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما كل قوما غطب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا أصحابهم ليهم فيها خالدون يوم يبعثون الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء. 水火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 وَمِنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا